وإذا قيل لهم اتبعونا أنزل الله قالوا بل نتبعونا ألفينا علينا فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن مَنِ اكْتَمَّ غَيْرَ بَلغٍ وَلَا عَالٍ خَلَاعِثَ عَنِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ ولا ينفلهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولو عذاب الأليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم الظلام ذلك بأسفر إن الذين نختلف في الكتاب في